בוקט 2. חמישים ושלוש. (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) نبحث عن محل أدوات رياضية نبحث عن محل أدوات رياضية أنحن مخبسيم كتساف نبحث عن ملحمة محل جزارة نبحث عن ملحمة أنحن مخبسيم بيت مركاخت نبحث عن صيدية نبحث عن صضية نحنيمنط كغجل نريد أن الشت ك قدم نريد نشرري كرة قدم نيمنط سلام نريد أن شتيا مرتدلة سلامي. נוריד אין נשטרי מרטדלה סלאמי. אנחנו רוצים לקנות תרופות. נוריד אין נשתרי אדוויה. נוריד אין נשתרי אדוויה. אנחנו מחפשים חנות למוצרי ספורט כדי לקנות כדורגל. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. نبحث عن محل أدوات رياضية لنشتري كرة قدم. نحن مخبسين كتساف كديل كنوت سلامي. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتدلة سلامي. نبحث عن ملحمة. لنشتري مرتدلة سلامي نحن مخبسين بيت مركحة كدي لكنوت تغفوت نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية أني مخبست خنوت تخشيتين بحث عن محلي مجوهرات بحث عن محل مجوهرات, مجوهرات. مخ خنوت وم بحث عن الوديو تصير بحث عن استوديو تصير مخةكونوريا بحث عن, عن محلي حلويات بحث محل حلوياتي متخننت لنات ت أريد تحا شت ختم أ تحديدا شتري خاتمتسناتغ وم أريد تحديدا شتري فيلم أريد تحديدا ان أشتري فيلم مينت لنات أج أريد تحديدا ان أشت تطة أريد تحديدا ان أشتري تطةي مخاس خنوت تخشي تيم كدي لنات تة بحث عن محلي مجوهرات لشت ختم بحث عن محل مجوهرات لشتري ختمي مخاس خنوت سلوم كديغ وم بحث عن الوديو تسوير لشت فيلم بحث عن استوديو تصير لشتري فيلم مخاسكونتويا كدي بحث عن محلي حلويات لشتية تطة أبحث عن محل حلويات لاشتري تطة <تورتا>